رعاية عبد المطلب ذهر الشيخ عبد المطلب عن الدنيا كلها اسود العالم في وجهه فصار يركض مفجوعا وقلبه يسأل ملهوفا أين حفيدي محمد؟ عبد المطلب يسأل من حوله هر أو محمدا؟ هل مر بهم طيفه الحبيب وكأن خوفه على حفيده يذكره بتأخر أبيه عبد الله عندما عادت القافلة ولم يعد عبد الله ترى هل سيرحل محمد عليه السلام بعيدا عن عبد المطلب كما رحل والده الشاب ترك الشيخ مهام، ترك كل شيء وهرول إلى الملاذ الأول والأخير هرول نحو بيت الله ولما توقفت قدماه أمام الكعبة تلاشت الأصنام وعاد التوحيد مرة أخرى فتوجه لله الواحد الأحد وقال شعرا يناجي ربه يا رب رد راكبي محمدا رده إلي واصطنع عندي يدا كان أحد الحجاج ينظر إليه مستغربا لهفته فقال لمن حوله من هذا فقالوا له عبد المطلب بن هاشم ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبها ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها وقد احتبس عليه ثم ما برح حتى جاء محمد وجاء بالإبل فقال عبد المطلب لمحمد يا بني لقد حزنت عليك حزنا لا تفارقني أبدا لكن البشر يرحلون وقد حان موعد رحيل هذا الشيخ الطاع وها هو محمد عليه السلام خلف سرير جده يبكي يبكيه كما بكى آمنه هذا الفتى الحزين يفقد أحبته الذين يعيشون في قلبه فيشعر بالحسرة عليهم وهو في سنوات المراهقة الصعبة التي يحتاج فيها لهم ويشعر عمه أبو طالب بالرحمة لهذا الفتى المفجوع ويرق لحاله فيرعاه كأنه من أبنائه ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب حنانا، فكان يرافقه في مجالس مكة وطرقاتها، بل وفي بعض الرحلات، وفي إحدى تلك الرحلات مرت قافلتهم ببلدة صغيرة فيها معبد خارج البلدة. يسكنه قس نصراني يقال له بحيرا كان القس من بقايا النصارى الموحدين لله وكان لا يختلط بالمسافرين ولا يكلمهم لكنه رأى شيئا أثار فضوله في تلك القافلة